سورة الغاشية. سورة الغاشية احرص على احسان العمل واتقانه بدلا من الحرص على الإكثار منه بلا اتقان فكم من عامل ناصب خاشع في الدنيا عمله غير متقن لا يسمن ولا يغني من جوع فجوزي من جنس عمله يوم القيامة ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لانه لم يتقن عمله ولم يؤصله على الإيمان والقواعد الصحيحة إن الله تعالى يحب الاتقان اتقان الظاهر واتقان الباطن والجزاء من جنس العمل فلقد اتقن الله تعالى الجزاء لمن اتقن عمله فقد اتقن الله له تنعمه في الجنه ظاهرا وباطنا فوجه الناعم أتم النعومه وقلب راض اكمل الرضا وجوه يومئذ الناعمه لسعيها راضية اما مرافق الجنه فقد اتقن الله فيها النعيم الظاهر اذ الجنان العالية والعيون الجاريه واما اتقان باطن الجنه ففي حسن تنسيق اثاثها وحبكه فيها سرر مرفوعه وأكهب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي م لقد أتقن الله خلقه افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت لذا كلما كمل اتقان العبد لعمله على درجته وارتفع مقامه إن من أظهر العوامل المعينه على الاتقان واحسان العمل المتابعه بالتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فذكر إنما أنت مذكر ثم المحاسبة الذاتية والمحاسبه مما له سلطه عليه فهذا هو المنهج الالهي مع العباد التذكير والمحاسبه ثم إن علينا حسابهم هذا مقصد سوره الغاشية أن الله تعالى يحب الاتقان ويجازي العبد على قدر اتقانه سوره الفجر سورة الفجر لا يتحقق اتقان العمل إلا بحسن إدارة الوقت فيما ينفع النفس وينفع الآخرين وفي تأدية حقوقهم فليحرص العبد على حسن إدارة الوقت لا سيما الأوقات المباركة الشريفة ولانتفاع بها كوقت الفجر والفجر وليالي العشر الأواخر من رمضان وليالي عشر ويوم العاشر من ذي الحجه والشفع ويوم عرفه وهو اليوم التاسع والوتر ثم الليل لا سيما وقت النزول الالهي في الثلث الأخير من الليل والليل اذا يسر فإن نتاج هذه الاوقات مبهر وإذا أحسن الإنسان إدارة وقته في تأدية حقوق النفس وحقوق الآخرين فاز بالسعاده وبورك له في حياته وتجنب التوتر والطراب النفس وفاز بالاطمئنان النفسي إذ من اسباب الاضطراب النفسي ومحق بركة العمر تضيع الاوقات لا سيما اذا ما شغلت باعمال الظلم والطغيان وكثرة الفساد والإفساد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد او ضيعت باختيال حال النعمه فيقول ربي أكرما والكفر حال المعصية او ضيعت لاجل الحصول على الجاه والمال والانشغال بهما عن أداء حقوق الناس لا سيما الضعفاء وعن مواساتهم كاليتيم والمسكين وفي أكل اموال الورثة وعن أداء جميع الحقوق المالية كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين إلى ان يفاجا بانتهاء الوقت وقيام الساعة ودك الأرض ومجيء الله تعالى للفصل بين الناس فيتحسر حين على الوقت الذي ضيعه قائلا يا ليتني قدمت لحياتي إذ لم يكن يوثق وقته ويقيده بل كان مضيعا له بينما من أحسن إدارة وقته فيما ينفع في الدنيا والآخرة وفي أداء حقوق الاخرين واتقى الله تعالى اطمئنت نفسه حينئذ إلى الى بارئها فجوزيه عند وفاتها من جنس عملها يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضيه مرضيه هذا مقصد سوره الفجر حسن إدارة الوقت فيما ينفع نفعا حقيقيا وفي اداره الحقوق فهو من أكبر أسباب البركة في العمر ولطمئنان وازاله الاضطراب مهما اعترضته الصعاب والشدائد والملمات سوره البلد, سورة البلد, سورة البلد مهما بلغ العبد من قدر ومكانة وحسن إدارة للوقت واتقان للعمل فانه سيواجه في حياته جبالا من الصعاب والشدائد والملمات انظر الى اشرف بلد على وجه الارض واقدسها وانظر الى اشرف ساكنيها واشرف من حل فيها بل سيد البشر مكانة واخلاقا وسيره واتقانا وحسن إدارة للوقت وتخطيطا وتدبيرا انظر كم لاقى من الاذى والإخافة والاستخفاف والمكابدة مع أهلها وسيكابد سنوات إلى أن يأتي اليوم الذي سيحل له هذا البلد ساعه من نهار لعظم ما حل فيه من الفساد من قبل اهله من كفار قريش فينصره عليهم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد وإن كانت تلك الساعة وذاك اليوم اصعب يوم في حياته ولكنه فتح يفتحه الله له لا تحزن فالانسان دائما في مكابده منذ أن كان مولودا إلى أن يصبح والدا ووالد وما ولد انظر كم يلاقي الوالدين من اذى ومشقه ويكابدان في تربيه اولادهما وتنشئتهم ثم يقابل هذا الجميل بالعقوق والقطيع وانظر كم يلاقي المولود من اذى وصعاب وهو يكابد مصاعب هذه الحياة في نشأته وتنقله في مراحلها لقد خلقنا الإنسان في كبد فالانسان منذ ولادته إلى وفاته يكابد الصعاب مهما بلغ في الشرف والجاه فلا يظنن أنه لن يضيق عليه أحد ولا يظنن ان لن تضيق عليه الأمور اي يحسب ان لن يقدر عليه أحد قد يتباهى الانسان بانه انفق مالا كثيرا في شهواته وهواه ولكن ايحسب ان لم يره أحد؟ ويعجب إذا ما أصيب بالمصائب أو حالة الصعاب دون تحقيق هدفه وبلوغ غايته كيف هو أرفع من أن يصاب بها وهو أجل من أن يحول حائل دون بلوغ مرامه لما يعجب ايحسب ان لن يقدر عليه أحد؟ اليسنا نحن الذين خلقناه وجعلنا له عينين ولسانا وشفتين ثم يستعملها في معصيتنا ويظن أننا نتركه بلا عقوبه اننا قادرون على أن نقلب عليه احواله ونجعل عاليه سافله ويتبرم الإنسان بانه انفق مالا كثيرا لمواجهه هذه الصعاب والمصائب وفي حلها ولكنها لم تحل يقول اهلكت مال اللبد يظن أن حلها بالمال لقد حلت عليه المصائب بما كسبت يداه من ذنوب ومعاص وتضيع حقوق وتبذير مال أو لاقترافه امورا لا ينبغي لأصحاب المراتب العلى أن يقترفوها وكذلك تحل عليه المصائب للابتلاء إن المكابده 2 اما مكابد خاسر وإما مكابد فائز إن احق من يوصف بالمكابد الخاسر ذاك المعجب بقوته او بماله ولا يعتبر بالمصائب التي يصاب بها ولا يرى الصعاب إلا شؤما ولا تزيده إلا كفرا لا يحسب ان لن يقدر عليه أحد يقول اهلكتمال اللبد فهو أشد عذابا وقلقا واكثرهم هما وخوفا من المستقبل إن العبد يستطيع أن يتخطى هذه الصعاب ويفوز في هذه المكابده ويقتحم هذه العقبات بسبع طرق اولها بعينيه فيعتبر بهما ويرى بهما أحوال غيره ومكابدتهم فليقارن حاله بحال غيره ثانيا بلسانه وشفتيه فيستعملهما في الخلاص منها ويعبر بهما عما يكابد ويسال عن العلاج وكيفيه التخلص من مكابدته بتواصله مع الله تعالى ثم مع الخلق ثالثها بالبحث عن الحق والاجتهاد في معرفته والتعرف على الباطل ليجتنبه وهديناه النجدين رابعها بسعيه في رفع المصائب والشدائد عن الناس والإحسان إليهم فك رقبه أو اطعم في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا تربه فمن فرج عن اخيه كربه فرج الله عنه اضعافا مضاعفه والاعظم منها انتهاج طريق الهداية الذي بينناه ثم كان من الذين آمنوا له والذي به يرفع الله عنه المصائب وييسر مستصعب ويقلل أثر المكابده عليه وبالابتعاد عن طريق الروايه الذي حذرناه منه والذي تزداد به المصائب هذا خامسها وسادسها بالتواصي مع اخوانه بالصبر على المكابده ثم التراحم فيما بينهم أيامها والتآخي والمسامحه باختلاف الأحوال والأزمان وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمه فبذلك تمت السبعه وهي الطرق التي بها تزكو النفس حينئذ تتحول تلك الصعاب والعقبات والمكابدة إلى بركة وخير ويمن اولئك أصحاب الميمنه بينما من لم يسلك هذا الطريق سيبقى في شقائه وشره وشؤمه عليهم نار مقصده هذا مقصد سوره البلد كيف الطريق لتجاوز الصعاب والمصائب العظمى والملمات سوره الشمس سوره الطريق الجامع الذي يشمل جميع الطرق لتخطي المصائب والخلاص منها وهو السعي في زكاه النفس بالتخلق بالأخلاق السامية وتجنب سفاسفها إن التحلي بمعالي الأخلاق يؤثر تاثيرا بالغا على النفس بل ويؤثر تاثيرا بالغا على الامه والمجتمع فمنهم من يكون في أخلاقه نورا للأمة وللعالم كالشمس بل ترى نوره صافيا نقيا واضحا كوضوح الضحى لا يحمل الدغل دائما في ارتقاء وارتفاع كما ترتفع شمس الضحى كلما رايته رأيت فيه زياده في الخلق ومنهم من هو دونه فهو كالقمر المنير للمجتمع اذا ما غلبت عليه سفاسف الأخلاق ودلهم ظلمة فيجليه بنوره والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أما في اكتساب الاخلاق الساميه فمنهم من تكون اخلاقه جبلة وطبيعة متاصلة في نفسه كنور الشمس المتأصل فيها ومنهم من يكتسب اخلاقه ويتعلمها من غيره كالقمر الذي اكتسب نوره من الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والناس في أخلاقهم معادا منهم من ملئ نورا كالنهار ومنهم من اسود ظلمة كالليل البهيم في اخلاقه وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا والليل إِذَا يَغْشَاهَا وَكَمَا خلق الله تَعَالَى الْأَجْرَامَ مُتَفَاوِتَةً مِنْهَا عُلْوِيٌّ وَمِنْهَا سُفْلِيٌّ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا فكَذَلِكَ خلق الناس مُتَفَاوِتِينَ في الأخلاق فَمِنْهُمْ عُلْوِيٌّ وَمِنْهُمْ سفلي وَمِنْهُمْ مَنْ سَمَا بِأَخْلَاقِهِ حتى بلغ السماء في الذَّكَاءِ والتقوى وَمِنْهُمْ من حُطَّ بِهَا إلى الأرض في الفجور فمن زكا نفسه فسمى بأخلاقه فقد أفلح ومن دسها فقد خاب وخسر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها فليسال العبد ربه أن يلهمه معالي الأخلاق وأنوارها فهو الذي خلق الشمس وجعل نورها ذاتيا صافيا قويا وخلق القمر وجعل نوره مكتسبا وخلق النهار وخلق السماء العاليه وليستعذ بجلاله من سفاسف الأخلاق وظلمتها فهو الذي خلق الليل بظلمته والارض بسفولها إن اسواهم خلقا واعظمهم خيبة وخساره واعتاهم واشقاهم من طغى بمعاداته لله ولرسله واوليائه واجترأ على آيات الله تعالى وتحدىه وتعدى عليها وعلى الرساله الالهيه وسعى في ابطالها كشقي ثمود عاقر الناقه انه لن يفلت من الله تعالى حتى يلقى عقوبته في دنياه قبل اخرته فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وهذا مقصد سورة الشمس الدعوه إلى التحلي بمعالي الاخلاق والتحذير من سفاسفها سورة الليل. سورة الليل لا يركن العبد إلى القدر ليحتج به قائلا قد قدر للفجور الفجور ومساوئ الاخلاق والهمته فهذا حال لا يتغير أو يقول العكس فالقلب ما سمي قلبا إلا لتقلب احواله بين الظلمة الغاشية والنور المجلي كتقلب حال الارض بين الليل والنهار والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وذلك على قدر سعي العبد قوه وضعف فمن سعى سعيا قويا منحه الله قوه وزاده وبلغه مرامه وكذلك من سعى سعيا ضعيفا كل بحسبه فهو الذي خلق الذكر بقوته الذكرية والانثى بضعفها الانثوي وما خلق الذكر والانثى فمن اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسر الى معالي الاخلاق وييسرها واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسر الى سفهسف الاخلاق وعسرها فالله تعالى قد تكفل بان عليه الارشاد والبيان اولا فإذا سعى العبد فالله تعالى عليه التوفيق اخره إن علينا للهدى وان لنا للاخره والاوله ليحاسبه حين على سعيه فاشقاهم من تولى وساء خلقهم مع الله تعالى كذب وتولى فجزاؤه نار تلظى بينما اعلاهم مرتبه وقدرا اصدقهم سعيا واقواهم ايمانا واتقاهم لله تعالى واغناهم عن الناس واخلصهم لوجهه الاعلى إلا بتغا وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى هذا مقصد سوره الليل ان على العبد لا يركن إلى القدر ويترك العمل وبذل السبب وانما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل فكل ميسر لما خلق له فعليه أن يسعى دوما في الترقي بلا كلل ولا ملل سورة الضحى سورة الضحى, سوره الضحى سوره الضحى فمن سعى وعمل وزكى نفسه وتخلق بالأخلاق السامية الرفيعة واستمر في هذا الطريق وحافظ عليه ودعا إليه قاصدا وجه الله تعالى كان أمره دوما في ارتفاع ودعوته في علو وارتقاء كاستمرار شمس الضحى في الارتفاع والضحى وقد تاتي بعض الأوقات يفتر فيها ولكن تلك الاوقات فيها راحه وسكينه كراحة الليل وسكينته ليعود إليه نشاطه والليل اذا سجى إن هذا الصنف من الامه لا يودعه الله تعالى ولا يقليه ما دام سالكا هذا الطريق وان اصابته المصائب بل هو في عين الله تعالى ورعايته وما ادخر الله له خير مما يراه عاجلا ولا الاخره خير لك من الأولى وليبشر بالعطايا الإلهية وسرور القلب ورضاه وايواء الله له وهدايته واغناؤه اياه لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضال لا فهدا ووجدك عائلا فاغنى ومن اراد الاستمرار في الارتفاع والظهور والانتصار والعلو على الامم الأخرى والتمكين له في الارض فعليه بايواء الضعيف لا سيما اليتيم وإغناء السائل الفقير وهدايه السائل المسترشد واظهار جمائل الله تعالى والاعتراف بها دوما وشكره عليها واما بنعمه ربك فحدث هذا مقصد سوره الضحى أن من سعى في طريق الله تعالى فهو دوما في ارتقاء وارتفاع ونجاح وكان الله معه وشرح صدره وادخر له خيرا مما عجله له سوره الشرح, سورة الشرح, سورة الشرح. سورة الشرح. لا يظنن العبد الداعي إلى الله تعالى انه لن تصيبه المصائب بل تصيبه وتستحكم حتى تكاد تنقض ظهره ولكن كلما ضاقت الأمور وتعثرت واستحكمت حلقات المصيبه وقابلها العبد بالانتصاب لعباده ربه تعالى والرغبه إليه ورجائه فإذا فرغت همصب الى ربك فرغب تغشاه اليسر من كل حدب وصوب وانقض على كل عسر يسران فانما مع العسر يسرًا انما مع العسر يسرى وخرج العبد منها بكرائم الهيهيه سابقه وانفراج عظيم فشرح صدره ووضع عنه وزره من هموم واحزان واكدار واكتئاب وكروب وشدائد ورفع له ذكره ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وهذا مقصد سوره الشرح سورة التين, سورة, التين سورة التين إن المصائب لها فوائد كثيرة والناس معادن والنفوس الوان تكشفها وتجليها المصائب فمن النفوس نفوس مباركة منها ما حلاوتها كحلاوة التين وأخرى نقية صافية وضيئة كنقاوة زيت الزيتون وضياءه وثالثة قوية ثابتة كثبات الطور ورابعة نفوس امنه مطمئنه كالبلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وقد تجتمع هذه الصفات في نفس واحدة ومن حكمه الله تعالى أن خلق الإنسان في اعدل لقامة واحسن صورة وكمله بالعقل ويسر له طريق العلم والمعرفة والاراده والتدبير والحكمة والكلام وفطره على التوحيد وطبع فيه غرائز وجعل له من الصفات والأدوات ما يمكنه من تقويم نفسه وبلوغ تلك المراتب العلا مراتب النفوس المباركه لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم فمن أحسن استغلال هذه الغرائز واحسن تقويمها بالإيمان والعمل الصالح اعانه الله تعالى وجمع له تلك المزايا والبركات وبلغه مرتبة النفوس المباركه ونال احسن تقويم وتوالت عليه العطايا والمنح بلا انقطاع فلهم اجر غير ممنون فمن مستكثر ومستقل ومن اساء تقويمها فقدت تلك المزايا وسقط وتهاوى اسفل سافلين فهل يوجد بعد حكم عدل احكم من الله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين هذا مقصد سوره التين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كما معادن الفضه والذهب خيارهم في الجاهليه خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه مسلم سوره العلق, سورة العلق, سورة العلق مهما كان معدن الإنسان فهو عاله على غيره عالق به فقد خلق الإنسان من علق واشرف من يتماعدن به العبد ليتحرر من قيود التقليد ويتخلص من كونه عالة على المخلوقين هو العلم النافع فإذا تسلح بالعلم وتفقه فتحت له الدنيا ابوابها واستغنى بالله عنهم وارتقى إلى مراتب النجوم ولكن هذا العلم إذا لم يحكم بالضوابط الشرعيه كان سببا في العجب والطغيان علم الإنسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى رااه استغنى والطغيان العلمي يؤدي الى الغفله عن الاخره إن إلى ربك الرجع ويؤدي به إلى محاربه الله ورسوله والتعدي على اوليائه رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى والتكذيب والتولي رايت انكذب وتولى فمن ضابط العلم النافع ان يفتتح ابواب العلم بالاستعانه بالله تعالى متبركا باسمه اقرا باسم ربك وأن يوقن أنه غير مستغن عن الله تعالى وان ينتقي نوع العلم الذي يتعلمه ويجعل اولى العلوم بالتقديم العلم بكتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وان يسال الله المزيد من كرمه اقرأ وربك الأكرم حتى ولو كان علما آخر فعليه أن يسقيه بماء المحاسبه فإنه راجع إلى الله تعالى وسيحاسبه على مكتسبه من العلم وما قاده اليه إن إلى ربك الرجعه ومن ضوابطه أن يستعمل علمه في تقوى الله وطاعته والتقرب اليه لا في محاربه الله ومحاربه اوليائه أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى وإلا استحق أن يصاب بالخلل في ناصيته موضع التخطيط والتدبير لان لم ينتهل نسفا بالناصيه واحتوشته زبانيه العذاب ومن ضوابطه أن يعلم أن الله تعالى يراقبه في كل ما يعتقده من علوم يتوصل إليها وينشرها للناس وما ينتج عنها من اعمال وطغيان ألم يعلم بأن الله يرى وإذا كانت العلوم سببا في طغيان غيره عليه أو وقفت العلوم في طريقه إلى الله تعالى أو كانت عائقا أو استعصى عليه علم ما أو مسألة أو أراد الاستزادة من العلم فليسارع إلى الله تعالى ساجدا وليعفر وجهه في التراب سائل ربه تعالى ان يعينه ويخلصه مما فيه وان يفيض عليه علم تلك المساله واسجد واقترب حينئذ يكون قد جمع بين أفضل طريقين مقربين إلى الله تعالى العلم النافع وأشرف الاعمال الصالحة وهو السجود فهذا أفضل انواع العلوم وهو العلم الذي يقوده إلى العمل الصالح وهذا مقصد سوره العلق أن اشرف ما يتمعدن به العبد العلم النافع الذي يقوده إلى العمل الصالح سورة القدر. سورة, القدر. سورة القدر إن أشرف العلوم ذاك الذي نزل في أشرف ليلة وهي ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر نزل محفوظا ومحفوفا بملائكة السماء يرأسهم في حمله أشرف الملائكة روح الله تعالى جبريل عليه السلام لقد شرف الله تعالى تلك الليلة وجعلها خيرا من 1000 شهر وفي كل عام تنزل ملائكة السماء فيها وتملا ما بين السماء والأرض يتقدمهم روح الله تعالى جبريل عليه السلام تنزل الملائكة والروح فيها وفيها يحصل السلام من كل أمر وهي سلام وأمان حتى يطلع الفجر كيف لا وهي التي نزل فيها أشرف العلوم لما يتضمنه من شرف المعلوم هذا مقصد سوره القدر أن أشرف ليلة هي ليلة القدر التي نزل فيها القران سوره البينه سوره, البينة. سورة البينة. إن الله تعالى لا يدع أهل الأرض في عماية حتى يبلغهم العلم الذي به تقام الحجه وبه يحصل البيان الذي يوضح سبيل الحق وسبيل الضلال لم يكن لدينا كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينه ويعلم شرف العلم بشرف ما يتضمنه من معلومات وبشرف من يحمله ويجيء به فهذا الكتاب حمله أفضل عبد بشري فقد جاء به رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويتضمن بينات ووصايا قيمه نفيسه مفعمه بالطهارة والذكاء وحججا بينة تتمئنه بها القلوب وتنشرح بها الصدور البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه انه أشرف الكتب وانفعها تشرب له الاعناق ويتنافس على حصوله الاقران فمن اخذ به جمع الله له شمله وحفظه من الزلل والضلال ومن فرط فيه تفرق أمره وتشتت شمله وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه إن وصاياه أشرف الوصايا وانفسها فاعظم وصاياه افراد الله بالعباده والاخلاص له واقامه الصلات بينه وبين الله تعالى وتزكية النفس على الطريقه النبوية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاه فمن اعرض عنه وكفر كان شر البريه وجزاؤه نار جهنم خالدين فيها ومن امن به واخذه مجللا بخشية الله تعالى كان خير البرية وجزاؤه جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه انه يملا القلوب ايمانا وخشيه هذا مقصد سوره البينه ان القران تضمن أشرف العلوم والوصايا وأزكاها وبه تقام حجة الله على العباد سوره الزلزله سوره الزلزله من وصل إليه علم هذا الكتاب واقيمت عليه الحجه فانه سيوافي يوم القيامة كل عمل قام به مهما صغر من خير وشر يوافيه سمعا اذا ما تزلزلت هذه الأرض وتصدعت وتحدثت بأخبارها ولم تخفي شيئا استجابه لوحي الله تعالى واقامه لحجه الله على العباد يومئذ تحدث اخبارها ويوافيه بصر فيراه بام عينه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فتقام عليه الحجة مرة أخرى يوم القيامة بعدما اقيمت عليه في الدنيا ليوافي حين اذ جزاءه هذا مقصد سوره الزلزله ان الانسان يوم القيامة تقام عليه الحجة على عمله سمعا وبصرا سوره العاديات سوره سبب غفلة العبد عن توحيد الله تعالى وعن طاعته وسبب انغاله بالحروب وتحريكه الخيول مغبرا بها والعاديات ضبحا وقتله النفوس اتصافه بثلاث صفات اولها انه كنود ان الانسان لربه لكنود فالمحنه الصغيره تنسيه النعم الكثيره والاحسان العميم إنه كفور جحود غير شكور ثانيا لاصراره على التحدي والعناد حيث يعلم العبد خطأ نفسه بالكفر ويشهد عليها به ومع ذلك يصر عليه وانه على ذلك لشهيد ثالثها شدة تعلقه بالمال وولعه به وتلهفه بالشرف وانه لحب الخير لشديد هذا مقصد سوره العاديات ان سبب غفلة العبد وتجبوره وانشغاله بالدنيا انه كنود عنيد شديد التعلق بالمال والشرف فإذا لم يعد المرء إلى صوابه وينتبه من غفلته بعد وضوح البينات والحجج القوارع فإنه سيعود إلى صوابه بقوارع الساعه سوره القارعه سوره القارعه سورة القارعه, القارعة. لابد وان ينبه الإنسان من هذه الغفلة لا بد أن يحاكم على حروبه ومظالمه التي قضى فيها دنياه لا بد أن يقاضى عليها بميزان عادل ولا بد أن يعرف العبد ما هو الميزان الذي سيوزن به هل حسبه وماله ام تقواه وعمله فالامور العظام كالمحاكمات والمقاضاه تبدأ بضربات وقوارع تنبه المتهمين والمتقاضين من غفلتهم ليجتمعوا للمقاضات والميزان الذي ينصب لهم فالقارعه الحقيقيه هي قارعة يوم القيامة التي تقرع القلوب وتقلب الموازين الفاسدة لينتبه الإنسان من غفلته ويستعد للمحاكمه والمقاضات على هلعه وولعه بالمال والجاه الذين جعلاه يكفر بالمنعم ويعانده وينشغل بحروبه ليجمع أكبر قدر ممكن من المال والجاه القارعة القارعه القارعة وما أدراك ما القارعه ولشده هذه القارعة يهلع الناس ويتفرقون ليصيروا كالفراش المبثوث فتتقطع العلائق والصلات ولشده قرعها تتفتت السلاسل الجبلية الراسية التي رسد بها الارض وتزينت وتكون الجبال كالعهن المنفوش فيضطرب اتزان الأرض وتتلاشى الموازين الدنيويه فليستعد لها المرء في هذه القارعة الحقيقيه يعلم العبد ان ميزانه الحقيقي غير متعلق بحسبه ولا ماله ولا نسبه بل الامور يوم القيامه تنقالب رأسا على عقب فوزن الإنسان الثقيل في الدنيا بجاهه وماله ونسبه لا يعادل خفة الفراشات المنفرده عن جموع الفراش كما أن الجبال الثقيلة الراسية تمسي لا وزن لها فتصبح كالهباء الصادر عن الصوف المنفوش يوما يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فالميزان يومئذ يقوم على التقوى والعمل فاما ما ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضيه واما من خفت موازينه فأمه هاوية فهذا جزاء الكنود العنيد المتحدي حينئذ تشرى اب الاعناق وتبلوغ القلوب الحناجر لتتنهد قلوب الرجال كما تتنهد الإناث عند المصائب وما أدراك ما هي نار حامية هذا مقصد سوره القارعه ان يوم القيامة تتقطع جميع العلائق فيه وتتلاشى الموازين الدنيويه ولا يثقل ميزان العبد الا تقواه وعمله الصالح فليبادر العبد إلى عباده الله تعالى وحده ولا يسوف حتى يفاجا بالقارعه سوره التكاثر سوره التكاثر اياكم والتسويف فَلَتُلْهِيَنَّكُمُ المكاثرة والمفاخرة في المال وَالْوَلَدِ وَالْأَتْبَاعِ وَالْجَاهِ عن عِبَادَةِ الله تعالى وحده إلى أن يُفاجَأَ أحدكم بالموت ثم يقبر الْهَاكُمْ التكاثر حتى زرتم المقابر سَوْفَ تعلمون عَاقِبَةَ الْالْتِهَاءِ بالمكاثرة والمفاخرة وَحَقِيقَتَهَا في أحوال ثَلَاثٍ عند الموت سَاعَةَ قَبْضِ رُوحِ حِينَ تُخْبَرُونَ بِمَصِيرِكُمْ كلا سوف تعلمون وبعض الموت في الحياة البرزخية ثم كلا سوف تعلمون حين يفتح باب من النار ليرى كل منكم مصيره لترون الجحيم ثم يوم البعث حين يؤتى بجهنم ثم لترونها عين اليقين فتبرز للغاوين ويقف بين يدي الله تعالى للمساءله فيساله هو عن تنعمه بالمتاع والمال والولد والاتباع والجاه هل استعمله في طاعة الله تعالى ام شغله عن عباده الله وحده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقفن احدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم لا قولن له ألم اوتي كمالا فلا يقولن بلا ثم لا قولن ألم أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا فلا يَقُولَنَّ بَلَى فَيَنْظُرُوا عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النار ثُمَّ يَنْظُرُوا عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلْيَتَّقِ يَنَّ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طيبة رواه البخاري يستطيع العبد أن يتجنب هذا المصير إذا تصوره تصورًا ذهنيا كأنه يراه لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ولا يستطيع أن يتصوره تصورا صحيحا إلا إذا امن به ايمانا يقينيا قبل أن يراه في قبره لترون الجحيم وقبل أن يراه معاينه بعدما يبعث لذا عليه أن يترقى في مراتب العلم للوصول إلى العلم اليقيني بعاقبه الالتهاء بالتكاثر والتفاخر وماهاتها حينئذ تكون هذه العواقب والمآلات دوما ماثلة امامه ليترقى بعدها من علم اليقين إلى عين اليقين ثم يصل بعدها إلى حق اليقين وهو معايشه النتيجة التي ال إليها لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسالون يومئذ عن النعيم هذا مقصد سوره التكاثر وهو أخذ الحذر من الالتهاء بالمكاثرة والمفاخره بالمتاع الدنيوي والغفلة بهما والتسويف حتى يفاجا بالعقوبه فالحياه قصيرة ان لم يكن فيها المرء على حذر ويستغلها في طاعة الله تعالى هلك سوره العصر سوره العصر كيف يسوف العبد ويلهو بالمكاثرة في هذه الحياة القصيره بالغة القصر والتي ما بقي منها إلا كفتره العصر والعصر فإذا لم يستغل العبد حياته القصيره بامور خمسه خاسر اشد الخساره ان الانسان لفي خسر والأمور الخمسة هي الايمان بالله تعالى ثم العمل بمقتضاه حسب ما ورد في الشرع وهو المسمى بالعمل الصالح ثم البحث عن إخوة له يعينونه على الطريق ويتواصل معهم وتواصل ثم الدعوة اليه ثم الصبر عليه وعدم الرجوع القهقره هذا مقصد سوره العصر ان الحياة بالغة القصر فليستغلها بأمور خمسه لذا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاثه من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري سورة الهمزة سورة الهمزة إن الإنسان طويل الأمل يحسب أنه مخلد في هذه الدنيا القصيرة لا سيما الحريص على جمع المال والمفاخرة به يحسب ان ماله اخلده تجده يعيش في خيال هذه المفاخرة والاغتيال فيغمط الناس ويستخف بهم ويرد الحق الذي يأتيه من قبلهم بالهمز واللمز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم ويل لكل همزت لمزه إن الحرص على المال يحطم صاحبه في الدنيا بدلا من أن يخلده فيحصل على ضد ما قصده منه ويتوقد عليه نارا يحرق فؤاده ولا يجد له مخرجا بل تُصَد أمامَه جميع الأبواب ويجدها محكمة الإغلاق فيتقلب في العذاب الدنيوي إلى أن يتحطم وأشد منهما يجده من الحطمة في الآخرة وما ادراك ما الحطمه نهر الله الموقده التي تطلع على الافئده إنها عليهم مقصده في عمد ممدده هذا مقصد سوره الهمزه ان الحرص على المال والمفاخره به وعدم تقوى الله به لا يحقق خلودا ولا امنا اقتصاديا ولا يكون سندا سورة الفيل, سورة, الفيل سوره الفيل وكذا الحرص على الجاه والشرف والملك يحطم الإنسان ويحطم ملكه وجاهه اذ يمسي الهه هو فيوالي عليه ويعادي عليه فيتعدى على الخلق وعلى الحدود الالهيه كحال أبرهة الحريص على الجاه والملك اذ سيرا جيشه لذلك مستعينا باضخم الحيوانات وهو الفيل فبلغ بهم العجب والعلو أن تعدوا على الشعائر الإلهية هدم بيت الله تعالى فجعل كيدهم في تَعَدَّوا عَلَى الشَّعَائِرِ عليهم وَأَرَادُوا هَدْمَ منهم بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى فَجَعَلَ كَيْدَهُمْ به وهو الفيل أَرْسَلَ أضخم كيد أَبَابِيلَ وأضخم ملك وجاه أرادوه فجعلهم كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ وهذا مقصد سُورَةِ الفيل ان الحرص على الجاه والملك وعدم تقوى الله فيه لا يوثق به فلا يديم ملكا ولا يحقق امنا سياسيا ولا يكون سندا سوره قريش سوره قريش ان استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي للدول قائم على امنين الامن الغذائي والامن النفسي والاجتماعي والتذبذب في اي من هذين الامنين له أثر بالغ في اضطراب الاقتصاد العالمي واضطراب الأحوال السياسيه العالمية وكل الأمنين بيد الله تعالى فهما قائمان على عباده الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف فلن يتحقق هذان الامنان إلا بعباده الله وحده وهذا مقصد سوره قريش سوره الماعون سوره الماعون ان الامنين الغذائي والاجتماعي قائمان على أمرين اثنين أصل وفرع اولهما عباده الله تعالى وحده وهو الاصل وثانيهما التالف والتراحم والتكافل الاجتماعي ونصره الضعفاء وهذا تبع للأول فهما مرتبطان ببعضهما ارتباط وثيق فكلاهما يجتمعان في رقة القلب اذ لا يتحقق التكذيب بالدين إلا بقسوة القلب ولا تتحقق القسوة على اليتيم والمسكين إلا بقسوه القلب رايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فإذا فقد احدهما اضطرب الأمنان فيتزعزع الوضع الاقتصادي والسياسي فإذا فقد التراحم في المجتمع وضيعت حقوق الضعفاء ومنع قوت الناس وغذائهم منع الله عن المجتمع قوت السماء تضطرب امنهم الغذائي وتفسد حينئذ أحوال الناس وتنتشر فيهم الجرائم فيضطرب الأمن النفسي والاجتماعي مما يؤدي إلى اختلال الوضع الاقتصادي والسياسي هذا من جهه ومن لم يخف الله تعالى فكذب بدينه أو كان همه مرااءه الناس مضيع حقوق الله واضطربت صلته به اخافه الله تعالى واضطرب أمنه النفسي وفسدت أحواله واوضاعه الاقتصاديه والسياسيه فلاحقه الويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون هذا من جهه أخرى هذا مقصد سوره الماعون أن الأمنين الغذائي والاجتماعي قائمان على عبادة الله وحده ثم على التراحم والتكافل الاجتماعي سوره الكوثر سوره الكوثر, سورة الكوثر اذا اردتم بلوغ الغاية في الحفاظ على الأمنين والزيادة فيهما فعليكم أن تزدادوا صله بالله تعالى واخلاصا بالإكثار من الأعمال القلبية واظهرها الإخلاص لله تعالى لربك ثم الاكثار من الاعمال البدنية وأظهرها الصلاة ليتحقق الامن النفسي ثم الإكثار من العبادات المالية وأفضلها النحر تقربا إلى الله تعالى اذ يجتمع فيه أفضل العبادات المالية مع الإحسان إلى الناس في قوتهم ليتحقق الامن الغذائي فصل لربك وانحر فالجزاء من جنس العمل فمن تقصكم بعدها فمصيره القطع والبتر وفقدان الأمنين وهذا مقصد سوره الكوثر سوره الكافرون سوره لا يظن ظان ان الامن الغذائي والاجتماعي او الاستقرار السياسي والاقتصادي يتحققان بمداهنه الكفار والتوكل عليهم والتذبذب بين أهل الإيمان وأهل الكفر انما يتحققان بكمال العبوديه لله تعالى وحده وكمال البراءه من دين الكفار فترسم حينئذ الحدود وتتضح فلا تتنازل عن شيء من توحيد الله تعالى ولا تداهنوا فيه لا في الحال لا أعبد ما تعبدون ولا في المال ولا أنا عابد ما عبدتم حينئذ يتكفل الله تعالى لكم بالامنين ويستقر الوضع الاقتصادي والسياسي هذا مقصد سوره الكافرون أن تحقق الأمن والاستقرار بكمال العبودية لله تعالى وحده والبراءة من دين الكفار سوره النصر سوره النصر اذا عبدتم الله وحده وكان هذا ديدنكم وتبراتم من دين الكفار فلا تخشوا الكفار ولا تخشوا الدوائر فالله تعالى يتولاكم حينئذ وينصركم على عدوكم وستتعاقب الفتوحات العظيمه والانتصارات الباهره اذا جاء نصر الله والفتح وسيفتح الله تعالى عليكم الدنيا وسينهال الداخلون في هذا الدين فاكثروا حينئذ من شكر الله تعالى بالتسبيح بحمد الله والاستغفار ليزداد هذا الخير وهذا نقصد سوره النصر سوره المسد سوره المسد المؤمنون من عاداكم وسعى في معاداتكم والقضاء عليكم بكل ما في وسعه من عمل وقوه وجهد وكرم ونسب وكثره مال وجاه وشرف اصهار أخزاه الله تعالى وقطع دابره ويده تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب بل لا يستعمل وسيله في معاداتكم إلا قلبناها عليه وخنق بها كابله الذي استعمل يده في الرد على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت علما على خزه وعقوبته وكحال امراته وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هذا مقصد سوره المسد أن من عاداهكم اخزاه الله تعالى وقطع دابره وامسى علما للخزي والعار سوره الاخلاص سوره الاخلاص فتعلقوا بالله تعالى الواحد الأحد قل هو الله أحد واعبدوه وحده فهو وحده الذي كملت اسماءه وصفاته وتفرد بها على وجه الكمال والجلال فما من صفة كمال إلا واتصف بها وما من صفة نقص إلا وتنزه عنها فخار الدونه جميع الذوات فهو أحد لا مثله لقد تفرد جلاله بصمديته وافتقرت اليه جميع المخلوقات فاغناها الله الصمد فاسالوه وحده رفع حاجاتكم وسد حاجاتكم والنصر على اعدائكم وهو وحده الذي لم يتفرع عنه شيء من ولد ولم تتولد له صفه ولم تحدث له صفة بعد ان لم تكن لم يلد ولم يتفرع هو عن شيء سابق لا ذاتا ولا صفه ولم يولد فليس لأحد يد عليه فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء ولا يملا الفؤاد إلا محبته ولا العين إلا النظر إليه ولا الاذن الا سماع صوته او سماع كلامه ولا الحياه الا محبته وملازمه باب عبوديته والتقلب في مودته فلا يكافئه أحد ولم يكن له كفوا احد هذا مقصد سوره الإخلاص سوره الفلق سوره, الفلق سورة الفلق أما المخلوقات ففيها خير وشر وما من صفة كمال فيها إلا ويعتريها النقص فاستعيذ بالله من شرها بأفضل صيغ الاستعاذة يكفيكم الله اياه ويمنحكم خيرها استعيذ برب المخلوقات برب الفلق من الشر الظاهر لجميع المخلوقات لا سيما الشرور الثلاثه شر الأزمان لا سيما التي ينتشر فيها الشر من شر غاسق إذا وقب وشر اعمال الجوارح والافعال لا سيما السحر النفاثات في العقد وشر النفوس والارواح والقلوب الخبيثه لا سيما الحسد ومن شر حاسد إذا حسد هذا مقصد سوره الفلق سوره الناس سوره الناس ثم استعيذ بالله تعالى المتفرد بربوبيته رب الناس المتفرد بصفات الملك ملك الناس المتفرد بؤلوهيته الهي الناس من شر المحرك الباطني لتلك الشرور من شر الخناس الضعيف من شر الذي لا يقدر على شيء منها إلا بالوسوسه من شر الوسواس الخناس هذا مقصد سوره الناس فاختتم القرآن ببيان انواع التوحيد الثلاثه ليكتمل توحيد العبد لله تعالى فيهديه إلى صراطه المستقيم فعاد آخره على أوله كعقد واحد تلا حمد ولله الحمد والمنة اولا واخرا تم الفراغ منه جوار بيت الله الحرام في 28 من شهر رمضان المبارك لعام 1434 من الهجرة النبوية وبهذا تم الكتاب بحمد الله اسال الله أن يتقبل من الشيخ وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته